بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله الصلاة ولا أعلم من أيه شغله سلامسي الأعمالنا لغير الله أول ماشد وما يجرف من تيجي الأول يوم الشد شد ولا إله إلا الله لا شريك له وسط من أمر غصروا بمن أراد الجماد العين عنه يمينا أو يسارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم باركت على إبراهيم وعلى إل إبراهيم في العالم كحمد النجيد المجد أما بعد السلام عليكم عليه الله وبركاته عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتيا أتيا يسلسهي مدن أجعله الله عبد يا رضي خويس علي، كيف المزج كبير؟ خمطري خويس سالما، تلو زي مودجين، أو مود؟ مود، صحيح صحيح ابو زرع الرازي وابن خزينة صحيح ابو خزينة وقرجوا الحاكم وابن حدان في صحيحه وقد اخرج ابو داود لحديث ام عمار الانصاري استاذ حسن انه صلى الله عليه وسلم توضأ باناء لتلكيك فيه قدر سأذل ذي نكت هذا قدر يعني بر قدر رقصه وقدره بر يعني يعني بر بر قدره بر قدره بر بر بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره بر قدره وكذلك نظري في فتحكي كاملية في فتحكي والخلاصة أن بن تميم قد روى الحديث عن أطل الله زيد وعن ابن العمال وهو ثقه رواياتا صحيحة نورت مقردات الحديث مد ضم الميم المهملة مد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 المعجمه يعني زاي ها المعجمه يعني المد واحده في الشرعيه وهي ربع الصاع النبوي وقدوه حفصه ام زامل اللي ليها لا 13 15 اوشان شان يفضل بقى اللي لت... لذلك تدلكوا تدلكوا الجسد بيدي ليغسله له ويوصل الماء إلى مغابنه يعني دست بجيد شئنا كان وعاب قاعدة أروح كان يعني دير كان بقى كل شئ عاوز ما بيغم بيغم من ما دي دركة... دي طيب الزراعيه الزراع من الانسان هي من الطرف المرفق الى الكف جمعه اذرع فالتزراع الانساني جدي على الطرف المرفق ما الحديد مشروعية مشروعية الوضوء بثلثي المد بشوي بثلثي جمستي والمذبر عصابني وهو الصعب نبوي ايه حتى من ده تكون جاه جاه هذا يا لو قام بهذيك هذه قال في القاموس هو من مكتب الانسان المعتدل اذا إذا ما لقوا ما ورد ذكريه فبرصيه هو تجاوز بيوتر على هوشتنا يعني اما مشروع الوضوء قال في القاموس هو ملء الكف هنا يعني استحباب التقليل بقدر الحد الذي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم سنته في هذه ومشيئه عليك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك